الموقع الرسمي لفضيله الشيخ محمد الصفا عبد القادر يقدم لكم هذه الماده ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره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 وصفيعه وخليل ارسله الله سبحانه وتعالى بين يدي ساعة الى كافه الناس بشيرا ونذيرا ودايا الله باذنه وسراجا منيرا وبعد فان اصدق الحديث كلام الله سبحانه وتعالى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 لنبدا في الحديث في شاني الشبهات التي تثار حول التوحيد نقف ابتداءا مع قضيه التوحيد ومفهوم التوحيد وفضل التوحيد فنقول ابتداء بأن دعوة الرسل جميعا من أولهم إلى آخرهم بني يد على التوحيد يعني دعوة الرسل الذين نؤمن بهم كركم من أركان الإيمان في قوله صلى الله عليه وعليه وسلم الإيمان وعليه ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله هؤلاء الرسل الذين نؤمن بهم جميعا جاءوا بدعوه التوحيد كلهم بعثهم الله عز وجل بقضيه التوحيد وهذا يبين اهميه التوحيد اصلا عند الله سبحانه وتعالى يعني اهميه التوحيد عند الله عز وجل تكمن في انه بعث جميع الرسل من اولهم الى اخرهم الى دعوه الناس الى توحيده سبحانه وتعالى وانت تطالع قوله تعالى في خطابه جل جلاله للنبي صلى الله عليه واله وسلم في سوره الانبياء يقول تعالى وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدوه والایه واضحه في مجذورها ان الله عز وجل يقول للنبي عليه الصلاه والسلام وما ارسلنا من قبلك من رسول كل الرسل الذين سبقو جاءوا بقضيه توحيد الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فابطن والله امتثل الرسل لامر الله سبحانه وتعالى وقدموا دعوه التوحيد ويتمثل ذلك في انواعه الثلاثه يعني التوحيد الذي دعت اليه الرسل له ثلاثه انواع استقراء للنصوص التي ترد في القران الكريم توحيد الربوبيه وتوحيد الالوهيه وتوحيد الاسماء والصفات هذا هو التوحيد الذي دعت اليه الرسل العلماء ذكروا أن التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام يأتي بيانها بإجاز قبل أن نقف مع الشبهات ذكر ذلك أبو جعفر الطحاوي عليه رحمة الله في كتابه العقيدة الطحاوية وأن التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام هذا الذي دعت إليه الرسل جميعا توحيد الرموحية ودليله ودليله قوله تعالى الحمد لله رب العالمين ودليله يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم هذا نوع من انواع التوحيد اللي هو توحيد الربيه يشبهه العلماء توحيد افعال الخالق اي ان الله سبحانه وتعالى خلق المخلوقات وا الله سبحانه وتعالى يحييها ويهيتها و و و ما نود ان نفصل كثيرا بقدر ما اردنا ان ندلل ان هذا يمثل نوعا من انواع التوحيد توحيد الربوبيه خلاص اللي هو توحيد الربوبيه ده اللي ذكرناه توحيد الالهيه وهذا نوع من انواع التوحيد الذي دعات اليه الرسل ودليله قوله تعالى و الهكم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحيم هذا في سوره البقره ان الله سبحانه وتعالى قال و الهكم اله واحد توحيد الالوهيه مع ادله كثيره ترد في تقريري هذا الحكم وهو ما يسمى ب يعني توحيد العبوديه مش مع انه سبحانه وتعالى رب خالق محيي ومميت واحد كذلك هو المعبود بالحق لا يعبد سواه اللي هو دلد عليه الايه وايه اخرى من سوره الكهف فَمَنْ كَانَ يَرْجُوْ لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ونصوص كثيرة ترد في موضع الاستدلال النوء الثالث من أنواع الرسل من أنواع التوحيد هو التوحيد الأسماء والصفات أي أن هذا الإله وأن هذا الرب جل جلاله له صفات كثيرة وله أسماء دلد علي النصوص سما بها نفسه في كتابه او سماه بها رسوله صلى الله عليه وسلم ودليل هذا النوع من انواع التوحيد قول الله تعالى ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في اسمائه سيعون ما كانوا يعملون خلاص دي اعظم التوحيد بايجاز شديد هذا التوحيد يعني دعوه التوحيد لما قام الرسل يدعون بها ويدعون اليها قامت الدنيا وقعدت واقرا القران ان شئت وسيره الشبهات ونحن سوف نقف معها والشبهات تختلف طبعا المسارحه ولا التوحيد الشبهات القديمه والشبوهات الحديثه بتختلف الشبهات وسوف ياتيك الكلام مفصلا بحول الله وقوته لكن انت انت اتطالع دعوه الرسل في القران الكريم ك ك ككتاب تاريخي لا يحتاج الى توثيق تجد ان الرسل ما قاموا يدوا الى هذه الانواع من التوحيد وسيره شواد الشبهات التي اثيرت كانت تتعلق بتكذيب الرسل كذب الرسل وكانت تتمثل في مقام التلفيق في يعني نشر الاشاعات حول الرسل وحول المنهج الذي بعث الله به الرسل يعني بيجد الشبهات التي دارت مع الرسل أول شيء لما تقرأ التاريخ الإسلامي والتقرأ السرية النبوية طبعا وعلى سلم جاء يدو إلى التوحيد والتوحيد طبعا يأتيك الكلام في باب الشبهات في موضعه لكن لك أن تتخيل أن الشبهات التي أسارها أولئك وجهوا فيها اتهامات ما استطاعوا أن يقدموا ذليلا على شركهم ايركمان دليل ما بمجرد عند الدليل لا قديم لا حديث ما اجى على الله لمشرك حجه لا نقليه ولا عقليه شوف زول مشرك اي ما عنده دليل على الشرك لا دليل عقلي يقدر يقدمه يعني يقول انا هو حجه او دليل نقلي بحيث يقول الكلام ده وارد في التورات في الانجيل في الزبور في القران الشرك ده دليله الايه كذا ما بكلم لانه الله عز وجل قال ومن يدعو مع الله إلها آخر جابوا الرهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون فشبهاتا كانت جديمة كذبوا الرسل وقال تاريخ الدعوة الإسلامية مش قدم التوحيد جاء يقدم دعوة التوحيد أول شيء وجهوا له وقعدوا يسخروا منه يا اكيد انت بعدين ما تسهر انا ما بجيك بعد الشوبات الحديثه لكن الشوبات القديمه قال تعالى واذا راوك يتخذونك الا فزرا هذا الذي بعث الله رسوله طبعا اي داعي التوحيد لازم ينتظر كلام مثل هذا وقالوا له الرسول بقول لك انت الرسول ذات صالح عندهم مؤيد بالمعجزات قالوا انت انت الرسول يا اخي شكلك ده ما شكل رسول و الله عز وجل ما لقى في مكة دي جد يعني من يبعثه إلا أنت ها ما لقى كله كله ما رسول ما, ما, ما شكلك ما شكل رسول كنا عارفين أنه ممكن الله ينسل رسول عندهم قال الله ما رسل وهذا معناه أنهم عارفين عارفين أنه في الله بعدين ما يتكلم عن حتة دي هذا الذي بعث الله رسوله يعني أنت, انت الله ما لقى ما رسول إن كاد لا يضلنا نالياتنا الشرك والله صاحي الشرك بارو قالوا ده داير يضلنا على الالهه بتاعتنا ها لو لا ان صبرنا عليها اكيد احنا بنصبر ليكم يوم زي اللي بيقول لك اسره ليكم يوم يا وهابيه لان انتوا ماسكين في اوقاتنا دي شديد لو ان صبرنا عليها سوف يعلمون حين يرون العذابه من اضل سبيلا رايتما اتحد إله هوى فانت تكون علي وكيلا ام تحسبوا ان اكثرهم يسمعون او يعقلون انهم الا كالانعام بل هم اضلوا سبيل فطعنوا فيهم طعنوا فيهم قالوا انت ما تسعق رساله يعني هو في رسول ممكن يعزوا لاقيب ما انت نفس الكلام يقول لك انت انت ده انت ورون الدين انه طلعك واحد مشرك عادي اقول له انا جاي انت انت انت جاي تورين الدين انا يعني ماذا تو بني ادم يعني أنا من وين يعني اب اوريك الدين كيف يعني أتوري ليه انت اوريني انت بديل قالوا مجنون قالوا مجنون وروج غشاو وقال تعالوا ما صاحبكم بمجنون قالوا كاهن قالوا كذاب قالوا شاعر كل هذا رد عليه القران وسيره الشبهان حول الرسل فهمت وقعوا في يعني اشخاصهم وانكر وان يكون ما جاء به الرسل من عند الله سبحانه وتعالى كما الله عز وجل قال في شان اصحاب القريه ها واضرب لهم مثلا اسحب القريه دي قال المرسلين ارسلنا اليهم اثنين فكذبوه فعزلنا بثالث فقالوا ان اليكم مرسلون الى قالوا ما انتم الا بشعو مثل ها وما انزل الرحمن من شيء يعني هم في لكن الكلام اللي بتقولوه ده ما نزع ده قاضينه بالراس والله صح وما انذر الرحمن من شيء انتم الا تكذبون ده برضه بيقولوا لك الان العوام كذابين بتعندجون بلاليه زي ما قالنا محمد صلى الله عليه وسلم قالوا انو لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره اني اخاف عليكم عذاب يوم عظيم قال الملؤ من قومنا انا لن نراك في ضلال مبين قالوا التوحيد قال لهم احنا بنرى وبنعتقد انك انت في ضلال مبين ودي بقول لك واحد مشرك عادي والله ده انا جاي لهم انت عايز تعب مشرك عادي يجوا يقول لك والله عارفينك ومصلين كلمونا ابعدنا كلمونا قالوا انتوا ضلالي اكبر وبعدين برضه هما قالوا يا طريق اخواتنا ما بنفهم ما بنفهم ذو شعب هذا الاركان القديمه ها واذا قالوا متبعوا ما انزل الله قالوا بل نتبع ما الفينا عليه اباؤنا اولو كان اباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع الا دعاء او نداء صم بكم ام ينفهم لعقلوا انا دايره وصلت لي معلومه أن الشبهات التي تسار حول التوحيد هي بتنقسم إلى قسمين الشبهات أثارها من لم يدين بأصل الرسالة لأن الكفار لما أثار هذه الشبهات وضل للرسل طبعا ما أشاهده لنبا سلم بالرسالة ما أشاهده له بشأن بالرسالة لكن الذين الآن يحاربون التوحيد بيختلفوا من دين ولذلك لا بد أن تختلفها الشبهات الآن اللي بيحاربه التوحيد ذو اللي بيقول لك حق لا إله إلا الله النوم بتعطى الصفين اللي بالزماعة في سهرة الجمعة حق لا إله إلا الله ويرقص وده مشرك كبير والله ضعي بيقولها بيقولها لكن مشرك كبير ويحاربها من حيث يدري اولادي لكن هنالك ايضا الضلال يحاربون التوحيد وذلك زي ما ذكرنا ما دام هو ينتسب الى الاسلام ويشهد ان لا اله الا الله الان هل تحارب بابوشي مع ذلك قد قد يكون فيه يعني شبه باولائك في بابسات الشواهد في ما في مقامن طغاوليه توهابيه ممكن ده ده دي برضه من ضمن الشواهد بتاعه جماعه الاوائل ها بتجيكم قروش من السعوديه طيب ما تجيب في الصف ما دام بتامن السعوديه ها وبعدين كلام كثير جدا ابي اساء اليك مش اساء الى رسول لكن ال ال ال المشكله الكبرى وهم الدعاه الناس اللي بتقدم الدعوه ها عشان ما تفتشنا ان تكون جادا قد لا بتختلف ابهاتهم انهم يحاربون ال التوحيد بمن أجي التوحيد يحارب التوحيد بآية بآية قرآنية والله صحيح يحارب التوحيد بحديث نبوي ينسبه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عشان كده يعني الهوائل ذات ما قالوا للرسول انت الحكاية دي شركة لده جائز والدليل الآية الملكدة من سورة كده هو كافر بالآيات كلها ماقول ما يجيب له ايه كدليل يحرفه وكافر بالايات وما يحاربوا التوحيد بيقول له انت كنت الا شيرك بتاعنا دليل والحديث اللي كنت جنب الحيطه امبارح هناك ها او كنت بيقوله ما بقول كلام ده فالذين يحاربون التوحيد الان هم ينتسبون الى حظيره التوحيد وينتسبون الى الاسلام ها وهم من دعاه الشر والاعتذ بالله لانك حتى الشوهاء بتاعتهم بتدور في امرين فين انت وانا توقف عندها حول عز وجل واقف مع مع مع اليوم مع, مع نموذج من نماذج الشرك بالله سبحانه وتعالى المعروف انه الرسل كاستقراء لدعوه الرسل والانبياء انهم لما قاموا يقدمون دعوه توحيد ما وجدوا انام في تقرير في تقرير يعني منهج توحيد الرؤيه <تصفيق> القسم الاول من اقسام التوحيد الرسل ما وجدوا احناما قومهم يعني كان شرك اولئك الاوائل والذين جاؤوا من بعدهم الان يدور في قسمين من اقسام التوحيد في توحيد الالوهيه وفي توحيد الاسماء والصفات لكن توحيد الربيه ده ابليس يتفق مع امه الاسلامي عشان كده الشرك ده متلبا ويدور في في في في توحيد الالوهيه ليس بغيانه وفي توحيد الاسماء والصفات اما توحيد الربيه فما في مشاكل بين البشر في هذا النوع لانك لما تقرا القران تجد ان ابليس كان موحدا في هذا القسم لكنه اكثر خلق الله والدليل قوله تعالى لما طرد من الجنه قال ربي فانظرني الى يوم يبعثون الدليل قوله تعالى قال ربي مع ان عارف يلا المشركون الاوائل سجل الله عز وجل اقوالهم في مقام الاعتراف ابو جهل وابو لهب وكل الذين اشركوا قانون مقرين بتوحيد الربوبيه انه الكون ده عنده رب قالب <تصفيق> والدليل قول تعالى كل من الارض ومن فيها ان كنتم تعذبون سيقولون <تصفيق> لله والدليل قول تعالى كل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون <تصفيق> لله ما مع معنى المشكله بتاعه تركيده انا في خلال هذه الدوره بانق الشبهات تتعلق ب في في قسمي التوحيد اللذين يقع فيهما الشرك توحيد الالوهيه وتوحيد الاسماء والصفات وقلت لكم ان الشبهات تختلف ان هؤلاء الناس الان الذين يحاربون التوحيد لهم شبهات تتلخص في ايات او في احاديث قد تكون الحديث صحيحه والايات لا شك فيها انا تبصر كلاما لله او حديث مجذوب عن الرسول عليه الصلاه والسلام بس اما اشباب الدور في امرين اما نفس فهمه هؤلاء الدعاه الى الشرك الذين يروجون حول التوحيد فهمه الناس مفهوما خاطئا كما قال الشاعر وكم من عائب قولا صحيحا وافته من الفهم شنو السقيم او ان يكون النص مخدوذا على النبي صلى الله عليه وسلم في ذات قول النبي صلى الله عليه وسلم بلغ عني ولو ايه وحدث عن بني اسرائيل ولا احرج ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار طيب اول ما ابدا به في شبهات الشبهات التي تسر انك تسمع من اهل الزيق والضلال من المشركين يقولون بان هذه الامه ليس فيها شرك والله صحيح انت تيجي تتكلم في شرك في قضيه بتاع شرك وهي موجوده نحن نشرك بالله عاده وجلب ديك اليوم لشركه العبوديه في في عباده الدعاء وما يتعلق بذلك من جماعات تيجي تتكلم معنا عن الشرك من كلج مرات واحد اخو مسلم من تلاميذ حسن الفن المصري مدير ديل وصف ادعار والله صحيح وانا ديل شو هؤلاء الناس هم واهل التصوف اصلا يساند بعضهم بعض انت فاهم كلامي ده كويس وانا بقوله التقاء وتشلام وبعدين مستعد اناقش كل من يقف ويريد ان يناقش يقول لك انطلق يقول لك شرك ما في شرك ما في يا فلان انت بتقول لا اله الا الله ولا انا كيف تقول في شرك الشرك ده كان زمان ويجيك واحد ثاني برضه من الجماعه الفرقه الاسلاميه الضاله اللي بيجو شايرين البغد من باكستان يملوا الجامع كله بغد وشلط ها وملعين النار وداخنين شغاله والهدوم مشروره ده برضه يقول لك شرك ما في شرك ما في طيب ما شرك ما في ليش ما هي شبهه انا طبعا داير اذكر لك الشبهات دي ومصادرها ها عشان تحفظ الله عشان طبعا تكون انا حرصت وعن يكون هذا الموضوع يعني عبارة عن بحث مش يعني محاضرة كبقية المحاضرات نقبوا مع شبهات هؤلاء الناس ونقبوا مع رد شبهة مع ذكر المصادر فالناس ديل اللي بيقوم يقول لك شرك مافي اللي هم بتاعين العبش ديل وجماعة الإخوة المسكين تناميذ حسن البن المصري والصوفيه الذين يمارسون الشرك دون حياء او او خجل ها في في ما نقف عنده اليوم عباده الدعاء الدعاء طبعا عندنا يعني عباده المؤمنك شويه بيقوم بقول لك شرك ماغي كيف ما في شرك يا اخينا يقول لك جاء الحديث عن عقبه بن عامر حافظ شوف هذه حافظ كويس وسجلها عن عقبه بن عامر ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على اهلي احد لما سلم خرج ده حديث خد بالك فصلى على أهلي على اهلي احد صلاته على الميت زي صلاه الميت ثم انصرف الى المنبر لما سلم مشى للمنبر فقال اني فرط لكم وانا شهيد عليكم والله اني لانظر الى حظي الان الحظ ان اعطيناك الكوثر واني اعطيته مفاتيح خزائن خزائن الارض بعدين ده الشاهد واني ما اخاف عليكم ان تشركوا بعدي ولكن اخاف عليكم الدنيا ان تنافسوها كما تنافسوها ده الحديث ده حديث صحيح الحديث ده انت افهمه ها بيجيبوا لك طوالي يقول لك ما اخشى عليكم ان تشركوا من بعدي اذا يا مولانا شيخ مافر اصول طمنه قال ما اخشاكم انتوا شيخ ابو بعد اخشاكم الدنيا والكلام ده برديتوه يا جماعه بتاع العفش بتاع بتاع الجامعه بلال بيقول لك اهل الكلام الدنيا طلق الدنيا دي ما تقولش يا غالي بقول لك, لك خلي الشغل الدنيا زايله خليها لقدام وشغال بقول لك امره امر ما ما اخشات نتنافسوا اخشات الدنيا الدنيا دي حاجات بتسوف هنخسر بعدين ياخذ لك من العباره ان ما ان تشرك ما خي انتشرك والحديث ده حديث رقم 1344 ها في ترقيمه ترقيمه الحديث في البخاري ومع فتح الباري في الجزء رقم 4 صفحه 120 طبعا الحديث ده هو حديث انا بعت لك حديث صائم ما ابو كلام لكن زي ما قلت لك يبقى تبقى شبهه في مفهوم يعني حديث هو صحيح لكن هذا الحديث لا يفيد أنه لا يوجد شركوم في الأمة كما يفهم هؤلاء الناس ده لما ترجع للشرح بتاه لازم تفهم الحدة الحديثة لما ترجع لقول ابن حجر في فتح الباري ها في نفس الجزء الجزء رقم أربعة صفعة مية تلاتة وعشرين يقول ابن حجر أنه يا رحمة الله في شرح الحديث أي أي لا اخف عليكم ان تشركوا اي هذا قال على مجموعكم على مجموعكم لان ذلك قد وقع من البعض عادنا الله تعالى يعني المقصود في قول النبي صلى الله عليه وسلم ما اخف عليكم ان تشركوا ده مش نحن ده الجماعه المخاطبهم الجماعه الصحابه الصحابه اللي قال لهم اللي قال لهم ما أخشى أن تشركوا شنوه بعد ده كلام للصحابة على تلك المجموعة التي خاطبها إنه الناس ذاك اللي رباهم إذنوا بتخرجوا من مدرسته قال لهم بعد السلام قال له أنا ما أخيب عليكم أنتم تشركوا أنتم متأكد ما أحد تشركوا لكن ابن حجر قال هذا على, على تلك المجموعة التي خاطبها ولذلك لك وقد وقع الشرك من بعدهم الcirc وقع ولا موقع وقع من بعده اعاذ الله تعالى الكلام ده وين في الجزء رقم 4 صفحه 123 وكما ترد ايضا بما ذكر صاحب كتاب التوحيد الشيخ محمد بن عبد الوهاب عليه رحمه الله كان تعرض استقراء للنصوص انه في في شرك في الامه وان النصوص تفهم ببعضها ليس كما يفهمها اولاد المبتدعون قال ثابت التوحيد باب ما جاء ان بعض هذه الامه يعبد الاوثان افرم لازم تقرا التوحيد يا اخي لان ده الموضوع بتاعك انت لازم تدافع عنه ما انت كنت فتتش يقوم عليك تتكلم يوم في باب ما باب التوحيد يقوم عليك سوفيز يقول لك حديث وراسك اضرب طبعا لا تقدر تكذب الحديث ولا تقدر ان تقول له يعني يعني الشرك فيه وهم تبقى المسائل لا ينتقلوا الكلام ده انت عارف شرحه هاي اقرؤوا ومعدل قال فيه العلماء الحديث ابن عياذ ذكر ما ذكر فيه وهو مخصص بما ذكر صاحب كتاب التوحيد في الصفحه رقم 227 باب ما جاء خد بالك من باب ما جاء ان بعض هذه الامه ان بعض هذه الامه شنو دعبوا شرو انا اسامع هنا في شرك ما هو الدليل المصنف عليه رحمه الله شيخ بعض الدرات ذكر دليلين الدليل الاول على فقه الترجمه الدليل الاول على فقه الترجمه انه في شرك ذكر حديث ابي سعيد الخدري الذي رواه الامام شنو رواه امام مسلم ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال والذي نفسي بيده والذي نفس بيدي لا تتبعون سنن من كان قبلكم شبرا بشبر ودراعا بذراع حتى لو ان احدهم دخل في جحر ذب لدخلتموه قال اليهود والنصارى قال فمن الشاهد في فقه الحديث انه الحديث ده اترجم عليه وقال الدليل انه في شرك في الامه انه نبي عليه الصلاه والسلام اقسم بالله اقسم شنو اقسم بالله وقالت اتبعونا سنن من كان قبلكم شبرا شنو بشبر لهم في نهايه الحديث قالوا اليهود والنصارى اليهود ده اليهود والنصارى هيب اليهود والنصارى من اهل الشرك ولا لا اليهود والنصارى مش الاصل دينهم انهم اشركوا بالله عز وجل وكفروا الله عز وجل فيبقى النبي صلى الله عليه وسلم قال في امك تمشي ولا نهذل شبرا بشبر واذا في امك بعض من الامه بتمشي تمشي وراها ولا الناس يبقى مفهوم الحديث معناه في شرك بفك الحديث بفك العباره ما دام قال ان تتبعونا سنن من قال قبلكم حبر بحبر او في النهايه قال اليهود والنصارى كان فمن معناه في شرك يعني اللي الاتباع البعض كما اخبرني معلم اتباع البعض لليهود والنصارى ده الدليل الاول الذي ذكره المصنف عليه رحمه الله في في بيان وقوع الشرك في الامه الدليل الثاني الدليل الثاني وهو حديث ابي داود وطبعا ده دا ايضا ذكره ويرويه ثوبان وغيره ان انا بعث لهم قال لا تقوم الساعه لا تقوم الساعه حتى تعبد فئام من امتي الاوثان وتدبر لا تقوم الساعه انا بعسلم قال كام ما بتقوم حتى تعبد في امن آم وما تجنوا لو سمعنا في ناس من الامه دي يشركوا بالله الحديث واضح في في عشان كده قال قال شارح كتاب التوحيد الشيخ قال وهذا هو فقه الترجمه وبعدين قال وهو فيه الرد علامن قال بخلافه من اباض القبور الجاحدين لما يقع منهم من الشرك بالله بعبادتهم الاوثان وذلك لجهل بالتوحيد وما يناقضه من الشرك والت و و والتنديد والتوحيد هو اعظم المطلوب اعظم مطلوب والشرك هو اعظم الذنوب الكلام ده ذكره الشارح في صفحه رقم 236 لشرح كتاب التوحيد واضح انه الالهه فيها شرك النصوص تدل انه الالهه دي فيها شرك فاشراك بخلاف ما يجي واحد يقول لك يا اخي هم دي ما فيها شرك ويجيب لك الحديث الاول وهو على حاله وزاتكم على حاله يقول لك يا لله ما فيها شرك طيب اللي بيسوي فيك انت ده ما شرك ذاته فاذا عرفت ذلك اصبح الان نحن انتهينا من رد شبهه اللي هي شبهه عند ما شرك استدلالا بحديث عقبه بن عامر ما اخف عليكم ان تشركوا ان تشركوا بعد شيء كما ذكرنا فهم الحديث ان هذا خاص بمجموعتي بمجموعه الصحابه الذين خاطبهم اما ان الشركه يكون من بعده فله حديث ثوبان رضي الله تعالى عنه ولحديث ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه نود ان نقف الان مع يعني مع مع عباده من العبادات وقع فيها الشرك قديما وحديثا وهي عباده دع نود ان نقاش هذا الموضوع من من زوايا مختلفه انا كنت قد الفت رساله وطبعت وزعت ناقشت فيها بدات في هذا الموضوع في كتابها اللي هو سلسله سميته سلسله شهادات صوفية في العقيدة الإسلامية وبدأت بالأول نوع من أنواع الشرك وهو دعاء غير الله وفصلت في هذا الموضوع على أن الدعاء عبادة أول حاجة بعد نجل شبهات بعد نقرر أنه يعني كيفية الشرك في هذه العبادة أنه من ضمن العبادات التي شرعها الله عز وجل في كتابه الكريم عبادة الدعاء الله قال وَقَالْ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَهُمْ وهذا واضح النبي صلى الله عليه وسلم فسّل الآية دي في حديث النؤمار بن بشير ذكر ذلك ابن كثير عليه رحمة الله وقال سمعت أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الدعاء هو العبادة ثم تلقوا له تعالى إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم أشلوه بأخرين وقال النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عباس كنت رذيف ابن عبد السلام بعدين هو فقال يا غلام اني اعلمك كلمه وفي روايه كنت خلف ابن عبد السلام فقال يا غلام اني اعلمك كلمات احفظ الله يحفظك يحفظ انت جياك اذا سالت فاسال الله واستعنت فاستعن بالله الى اخر الحديث الكلام ده ان هو انه تسال الله عز وجل دع عباده الرسول قال دع عباده حق الله فيما لا يقدر عليه الا الله تصرف هذه العباده لله طيب من صرف هذه العباده لغير الله ما هو حكمه في الشريعه الاسلاميه ظلم نهى الله ان تصرف ما لا يقدر عليه الا الله قام على حين كما يفعل كثير من الم... من اهل البدع في قمه اولئك الذين انتسبوا الى مساب التصوف ومن يسالدهم على ذلك مجموعه حسن البنا المصري كذا احد يغني غير ما يقوم على الحلو ويا فلان تلحقنا طبعا ده بنادي مكاشفي حتى بنعينه بتاعها ويقول يا مكاشفي القصر ده غني اشرك عندنا في الشريعه واحد ثاني نقول يا ابو راي يا ابو راي اذا ده برضو اشراك بالله والله سايد واحد ثاني بيقول يا صايم ديما ده برضو مشرك اشراك بالله ما عليك انا طيب اديك انت الدليل وبعدين بروح على الشيوخ الكلام في موضع الاستدلال على انه انت مشرك اذا دعوت غير الله الدليل قوله تعالى من سوره الاحقاف اي ذن غلطك اقرا الايه دي انه دعوت غير الله يا فلان تلحق وتفزعه زي ما انت شايف وتلحقونا الى الله وتنجيدونا كده مشرك الدليل قوله تعالى ومن اضل مما يدعو من دون الله أحفظني برسل آية دي آية إبرا خمسة من سورة العقابة لأنه واحد غلطك تجيب ليه ومن أظل بما يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم شنو كافرين هل هذا الدليل وآية أخرى في سورة الرأس له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء الا كباصط كفيه الى الماء ليبلو غفار وما هو ببالغ وما دعاء الكافرين الا في ضلال خلاص اي جزء من هذه النصوص التي ذكرتها يتبين ان كل من دعا غير الله فيما لا يرضى الله فهو كافر مشرك شرك اكبر الجماعه طبعا قبل اناس الشيوخ في شيوخ بيجي يقول لك لا ما فيش رب في ادله على ابن كلامك ده ما صح طبعا انا ده بتكلم علينا في الموضوع ده لكن قبل ان ابدا في رد الشيوخ ده راسلك لانه في ناس قالوا لنا دوله وفي دعات للشرك ها وديل الشيوخ بتوعنا الصوفيه اصل ورثوا معاهم الادباع بتاعهم بتاع انهم عم بيقول لهم كسره وخلوهم يشركوا بالله والله صح الداولج متكسره خلى مين ابو شبوش ركب لك متكسره وعصيبه والمشكله انه مرات تدفع الجروش هو ذاته بتدفع الجروش زياره للشيخ ولا ايش عم يالك الله اكبر اكلوا في الله في الله جنودها بينك حجر 10000 تقول في الله ده ده ما تاع حجر ربي دكتره وين هو جيدا ده والله يا ما رجابنا انت تقول في الله انت كذب كذب ونحن قاعدين المهم انا تصوفيه دل الان في ذات الكوثر بافسد اذا الان في البلد دي والله زي وقناه ساهور افسد قناه اساسه المتصوفه من القنوات التي اسسها السودانيون باسم الاسلام وقد كذب ومن اضلم ممن افترا علي الكذب وهو يدعي الى الاسلام والله لا دي القوم ظالمين ده ان تكلموا شيء انه قبل ما نطلع الشبهات قالوا صرخ لانه الجماعه في الكتب بتاعتهم قالوا نادهم وفي ناس قالوا لنا هذول نبدا هذول بنحكم القصيده في التي قالها البري في مدح اسماعيل الولي والله صح البري ده كان بيدو في قصايده فيها شرك واي جهه عنده اختلاف معانا يقابلنا ما تقوم ساي تقول والله خط يا اخي وماش ماش وين تحل تعال اوريك شرك انت عارف حاجه انت لازم نقول شرك وين ما انت بقى ما يقول جاي بريد زين مثل بهيمه ابن عسل تعالى الشرك في ديوانه في كتاب رياض الجنه ونور الدجنه في الصفحه 111 الطبعه الموجوده عندنا بيمدح في واحد الليبيض الذول المدح ده الحوار بتاعه ضبحوه والله صح جريمه قتل جريمه قتل واحد مالك حرسين القبه لما في حرامي ضبحوا الان ترع لا سمح الله اسماعيل ولد ذاته تعني بيت ما جابتوا الجريده؟ وين جابين الجرائد؟ الجريده وجماعه كتم الحقدين ينبغي ان يحمى التصوف من هؤلاء الوهابيه انت سبتلك انه الحضره احنا نبوها اياه يا اخ ما فيش ولا كان منذبح ما خيل مشكله اتحلت والله في انت مشكله كان لو تبقي بالذبح ما بتقول مساله اتحلت لكن نحن نادينا الحين دعوه ما في وهابيه ذاته شوف حالهم وين وما عندنا ضمن احنا ناس حجه والله صحيح تقدر تنزل محل الميدان تقدر تجيب لي البروفيسور شيخ طريقه الدكتور اي عاطل يدافع تقدر تجيبه معي للنقاش ما بين البوره بيقول في صفحه رقم 111 ان بخذ في البلاد نزينه كان وجع الجريمه في البلد قال كان وجع الطامه في البلد ها كوركول اسماعيل قل يا ولي الله اسماعيل يعني احنا نخلي الله ونشرك نقول اسماعيل الكلام ده لازم هذا الكلام انه البره قال لك يا ناس ابغوا مشركين لازم الكلام كده انت ما له هو الكلام ده ما تقول لي لا ما قال كده لا قال كده قال كده مفهوم الكلام ان بخب في البلاد نذير قل يا ولي الله اسماعيل طيب إلا الله كبير ذكرناك على البنادي غيري مشرك إسماعيل دع الله ما. ما في سؤال الله من أسماء الحزنى إسماعيل الله قال وإلى الله الأسماء والحزنى فادعوه بها هل انت قلت فيها اسم إسماعيل الله الرحمن الرحيم إسماعيل الملك القدوس لقيت إسماعيل يا أسماء الله ده إذا الكلام ده ضلال دا. في عنده قصيدة تانية متفاهم كلامي والناس ده الضلال عندهم شبهات أنا الآن بأسكر لك الكلام هؤلاء الناس وانهم يدعون الى الشرك وانهم يلبسون الحق بالباطل ويسيرون شبهات ان سوفاقب مع الان ان شاء الله فعند القصيده هو بيقول في التلت ناديهم اطلبوا وتعالج مني اكيد تتاكد من كلامي ده اقوم افرجاءك الكوثر اقول انا داير بطلب اذا قصيده البريد في التلت ناديهم طلب القصيده في العلن يا داعي لحاجه فلانة كما طلبها فلان بمناسبه العوده من الحج انت تطولك شرك بالله عادة وجلهم واذا تكلمنا تقوم الدنيا معي هم هناك كثيرا والله يا سعيد في الثلث ناديهم جوبوا صيح ليهم وابقى من نوم اليهم وخلي الحمال عليهم نوم جفوا بعد بعد تناديهم حمال تخليها لهم تسيف بيشيلهم للنادهم بعدين بيخارجهم تضرب الخجراء لماسك بيسبحيل على دماغك ما دام مو من كلامه ده قاصد الطبره الكلام ده ضلالي انا ومختلف مع جريعه معلش انت هتختلف معانا جهلا او تجاهلا لكن اذا نزلناك الميدان بتخسر في واحد ثاني ده بتاع البوره اللي احنا خليناه بعدين يروح على الشهواد بتاعهم في قصيده ثانيه في كتاب مجمع الاوراق الكبير بتاع المرغنيه اكبر كتاب لاضربه البوره طبعا قالنا هذيهم ما قالنا هذون احنا الحكم لكن قالتنا هذيهم طبعا خلاص بأ... انت كان قلت انا هذيهم ولا قالنا هذوني انا الكفر واحد طبعا الفطاح للكبار الاكبر من البرعي البرغانيه ديك ما بقول لك نهاديهم ديك قالوا له هذول احنا دي والله طيب ده كمان تعرف شركه امليو جرون والله ده اذا كان برعي قالنا هذوم نادى اسماعيل ونادى قالوا انه هذون عديل عشان كذا قال في كتاب بين بعض اوراق يقول المرغني بيقول ومهما يكن من حب فقم ونده وقل يا مرغني هسه جماعه اقول لك يا مرغني انت كذا ما قال لهم قولوا يا مرغني مرغني ده الله وامتع او اذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب له دا هداي قالوا يا مرغني ومرغني وين هداك لازم بالغ تحكي الله قالنا دوننا لو في دول بينادى من دون الله قال الرسول قالنا دوننا لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا سالت فاسال الله واذا استعنت فاستعنوا بالله ده تاذن لا فاذا عرضت ذلك يبقى في واحد ثاني برضه ده من القادريه ما قلت لك الصوفيه كذب بالجمع على على ان تشرك بالله وده باب من ابواب الشرك شرك في في باب العموديه بيقول مريدي مريدا الكلام ده في في كتاب الفيضات الربانيه في الاوراد القادريه في الصفحه رقم 34 الان بالاسواق قال مريدي اذا كان شرقا مشرقا ومغربا وغث اذا ما صار في اي بلده والله صح قال البريطنا اي اذا في اي بلد هل هو في انجلترا في امريكا اللاتينيه ها بس تقولي لي قال بالحقيقه في اي بلد طبعا ده شيء واضح طيب وعلى هذا انت تفهم ان دين التصوف يساندهم على ذلك مجموعه حسن البنا المصري بعد اخوان المسلمين مبني على على هذا الشيء طبعا القوم لهم شبهات وعنى هنا نقب مع الشبهات تتمثل هذه الشبهات في الشبهات بلغ بلغ العدد عدد الشبهات ثمانية شبهات ثمانية شبهات. شبهات الشبهة الأولى التي يقب عند أؤلاء الناس ويضليون بها عوام المسلمين والله صعيب يقول لك يا أخي وارد وارد ما تسمع خلا من صار صلى الله عليه وسلم ناديهم ناديهم ليه؟ قال تعالى, تعالى طبعا الله قال انت لكن انت ما الله ما كلامه له. قال كلام اغلا الله قال قال تعالى, قال تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وابتغوا اليه الوسيله ده فوازي صدق بالله والله انا جربت اجمعهم تاريخ دليل لا تتركوا شيء من العيله دي ايه ما هل العائده دي قالت ابتغوا اليه الوسيله كوركوبون يا صوفيه اتحدى اي عاطله يقابلني من بعدين ايوه هل معنى قولي تعالى وافتغوا الي الوسيله الايه ما الايه رقم 33 من سوره المائده عارفها الله قال يا ايها الذين امنوا اتقوا الله افتغوا اليه الوسيله لكن على الوسيله افرقه وعبد الغان والارقان والمطفح وابقرون وبعصره سيف ها وضلع الحديد يا اللي انت بتعمل مصارعه هل هل الوسيله هؤلاء الناس ما في سؤال مطروح اجيبوا على هذا السؤال ايها الصوفيه اجيبوا على هذا ايها المبتدعون الوسيله لما نرجع لتفسير اذا لو جاب لك الايه دي يقول لهم ما معنى هذه الايه وماذا قال عنها اهل التفسير الا يا ما ما هذه شو ما فعلا هي شو ما عند العوام بيصدقوا انه الايه دي دليل على ان التبادي هؤلاء المشايخ لكنها ما تصلح ديب مع الوسيله كما جاء في تفسير ابن كثير في الجزء رقم 3 صفحه 137 في الطبعه التي امتلكها قال ابن عباس وقال قتاده في معنى الوسيله اي تقربوا الى الله بطاعته والعمل بما يرضيه في هنا صوفي دخل في الوسيله ارجع للتفسير للتفسير بتاع لا دخل ابن عباس بن عباس وهابي ابن عباس الصنسون دي كنتوا تفسير ما قال الوسيله معناته نادي الصوفيه ولا نادي لك حي ولا بيت بنذور الله الوسيله كما جاء في تفسيره هي تقربوا الى الله بطاعته ما قال تقورك لك لي واحد ولا كده هو اللي عمل بما يرضيه العمل الصالح الذي يرضي الله سبحانه وتعالى ده معنى الايه هذا معنى الشبهه الاولى ان تعينا منها بإجازي <تصفيق> طبعاً الشبعة الثانية الشبعة الثانية بيقوم اجب لك الآية يقول لك ابن كثير ابن كثير بتاكم لأن عندنا فتاة لأن عندنا الدليل يا أخنا لأن ما عندنا ماذا وزول ما عندنا إحنا زولنا الدليل او وعد قول ليه زولكم قال نحن زولنا ذات عارب بنقول لك غلطان لكن انت بتاقدر تقول ليه الشيخ غلطان انا عادي جدا ممكن اقول لك انا غلطان والشيخ اللي خدته منه العلم غلطان عادي جدا والله صح ممكن اقوله لغايه ما اوصلك لدرجه بتاع صحابي عندنا في الشريعه عندنا لغايه ما هو ده الدنيا بتاع إذا اختلت صحابي اذا اختلف معاه وصحابي ثاني وكان الصحابي ملتها اقول لك الصحابي ده والله ما دليل فعلا هو قال رضي الله عنه لكن غلطان اقول لك الكلام بالذات ده دينك انت يا امي مش زوركم نحن ما عندنا زور زغل. زورنا الدليل من الرسول له فانت تخوج معانا الشبكه دي والله الواحد تركت فيكم امرين في موطى مالك ما انت مسكتم بما لن تضلوا بعدي ابدا كتاب الله وسنه الرسول صلى الله عليه وسلم فما بنقدم كلاما على كلامي نبي عليه الصلاه والسلام عشان كده الله قال يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله ان الله سميع عليم ولذلك زمان كما اخرج الامام الدارمي في السنن ابو الله بن عباس تصحاب جليل من ذوي الصحابه افتى في مساله ابن عباس افتى في مساله واستدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال الامر ده فيه كذا وكذا والدليل حديث النبي عليه الصلاه والسلام تعرف يا جماعه من زمان صحابه قالوا له يا ابن عباس يا ابن عباس لكن ابا بكر يقول كذا وعمر يقول كذا وهؤلاء وهذان شيخان جليلان والله صحابيان جليلان ابن عباس اتكلم بكل ادب وعلميه قال, قال قال قال ويحكم يوشك ان تنزل عليكم حجاره من السماء اقول لكم قال الرسول صلى الله عليه وسلم وتقولوا قال ابو بكر وقال عمر قالوا قال يعني انت ما خايفين الله ينزل عليكم حجاره من السماء انا اقول لكم الرسول قال تقول له ابو بكر الصديق قال وعمر قال فيبقى اذا كان يختلف ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه واختلف عمر غلام مع الحديث النبوي في الحاله دي في علم الدين في علم الاصول يوخذوا بقول ان ما سلموا وترقوا ال من عمر وغير غير من الصحابه مع احترام هؤلاء الرجال انت فاهم كلامي ربما <تصفيق> ما يقول شخروفي ولا ولا اخو مسلم يقول, يقول لك يجيب لك كتاب ولا يجيب لك كثير دم ازالكم ولا زون من الدليل خلي له الله يقول لك كثير سوداني عشان لك زولكم انت بقوله ازالكم تقصد شنو انت الحاش الجنسيه ولا ولا بني ادم اذا كنت تعرف أدأ أدأ أدأ أدأ أدأ اتكلم عنها نتكلم عن وبي بفقيه ما يدير به هو عالم عالم من علماء الاسلام عشان كده الجماعه بقوم يجوا لك الايه دي شبه الثانيه ممكن ننادي الجماعه دي ليه قال تعالى ولو انهم اضلموا انفسهم جاؤوك فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجد لو الله توابا رحيما دي هو يجيب لك الايه دي بعدين مسكين ما عارف حاجه اسوفه مسكين والله يا صاحبي وداع وداع عليهم وما له جهلكه عالم ان احنا عندنا جاهل والله يقوم يجيب لها دي وبعدين يجيب لها كم القصه الرواه ابن كثير كقصه قال ابن كثير آآ آآ قصه الاعرابي قصه ثابت ابن خزير قال لك دي قصه هو ذاته ما بان عليه حكم والله يا صاحبي ذكر قصه ان تمامت مع القصص ابن خزير قال دي قصه القصص الديانه لخبطنا احنا ناخذ نخلي ديننا نمسك في القصص تعال ودوليب بكثير قال ابن كثير قال دي قصه قصه العرب قال ان ان عربي قال اتى الى قبر النبي صلى الله عليه واله وسلم تعال بعدين قال تمرق في القبر تعرب تمرق في القبر أوه أوه أوه. طبعا ده يوصلك اصول في الحته دي والله ساعه بعدين قال العربي قال يا رسول الله ربي قال تعالى ولو انهم ازاء الظلم جاؤوك واستغفروا واستغفروا واستغفروا واني اشكو اليك يعني اشكو ذروبي فاغفر لي قال فنودي من القبر ان غفر له قال جاء صوت من القبر لا لومي مغفور لك اني كنت اكتب رساله القصه دي هذا ابن كثير يود ابن كثير معنا عارفين انه لكن انت ما عارف تتعامل مع الكتاب انت صوفي مجنون ساكت ما بتاع حاجه والله صح انت اخ مسلم ده تبقى زعيم سهل ده تاكل عيش باسم الشغله دي الشبخه بتاعته لوحده والله صح ال الكلام ده الرد عليه من وجوه اول ال الخبر ده لما ذكر ابن كثير ذكره كقصه وما اي كلام تجده في في كتب الدين او مراجع التفسير معناه كله صحيح في اخبار كثيره استدركها العلماء على اهل التفسير من حيث الاشناه عشان كده القصه دي مزوبه لو واحد شوف اسمه جاب القصه دي ده انه اوريك ان القصه دي مزوبه كما ذكر العلماء اذكر لك الكلام بتاع العلماء في في ابطال هذا المفهوم المستقيم وعن كل هناك كلام صاحب كتاب الصارم المموخي اللي هو ابن عبد الهادي الصارم المموخي في هذه القصه التي ذكرها له كثيرا قال ابن عبد الهادي هذا خبر منكر موضوع قطبر تروا لمرجع والتحديد هذا خبر منكر موضوع ها كما اخبر واثر مختلق موضوع واسناده ولومات بابها فوق بعضه لانه قال لك جايب روايه جايب روايه عن ال هيثم ابن عدي بيقول لك عن ال هيثم ابن عدي لغايه ما جه العربي الدردك قال ال هيثم ابن عدي هذا لواحد من رواه الحديث قال يحيى بن معين ليس بثقه كان يكذب قالوا القصه دي واحد فيهم اسمه ملوه الهيثم بن عدي قال لك يا منذر عليك ده ما اتخذ ده كذاب والبكذب كثيرين ولكن النعله زين جاهم متاخرين يقول كذب جاه كذبوا له ولا, ولا قال ليس بشيء كان يكذب وقال ابو داوود كذاب ابو داوود قال الهيثم بن عدي كذاب وقال الرازي والنسائي متروك الحديث ودي ابشع يعني درجات الجرح بيقول لك متروك الحديث معناه ده معناه هيكل كله ده وقال ابو زرعه ليس بشيء قال لك يبقى يبقى القصه دي كلها جنون ملفقه ومختلقه واسنادها باطل وان رواه ابن كثير وسكت عنها ولكن العلماء استدركوا على ابن كثير يعني روايه هذه القصه وبنوا ان هذه القصه التي يستند عليها اهل التصوف ويبنون عليها حكمه هي قصه مختلقه وباطله لازم بعدين اوصف ما زلنا نواصل الحديث في الشبهات التي تثار حول التوحيد وما زلنا مع عباده الدعاء والتي اشترك فيها كثيرون من اهل الضيق والضلال وثرى ائمه الضلال شبهات تضليلا لهؤلاء الناس فالايه ايضا كما ذكر العلماء مع كونها قصه مغلوطه العلماء قالوا هذا كما قال سهواني في صيانه الانسان ها في الرد على واسطه الشيخ دحلان قال وهذا الامر خاص بحياته ولو انهم اضلموا انفسهم جاؤوك فاستغفروا الله واستغفر لهم رسول الامر ده خاصه بحياته انه في زماني صلى الله عليه وسلم قبل وفاتي الامر يبقى ان الانسان اذا ظلم نفسه وجاعل النبي صلى الله عليه وسلم وسال النبي صلى الله عليه وسلم ان يستغفر له الله عز وجل يغفر له فكان كده قال جاؤوك فاستغفر الله واستغفروا الرسول ده لما كان حي واستدل هسه ثواني ايضا في الرد على الشيخ دحلان التجاني الذي اثار كثير من الشبهات وعذبنا قال والدليل على الدليل على ذلك على ان الاستغفار عباده والعباده العباده تنتهي بالموت مش كده الاستغفار عباده ولا ما بعد الله عز وجل قال فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لدنبك وللمؤمنين والمؤمنات ده عباده والله عز وجل قال وعبد ربك حتى ياتيك الجنوه الي حين بعد يجيك الي حين ثاني في ذل بعود والعبادة انتهت بالموت في دولتاني نطالبوا إنه يستغفر الله قالوا واستغفروه بعد تموت جاء أقول لك أجمع واستغفروه واستغفرو الله مش إلا أكون أنا مجنون فالعبادة تنتهي بالبوت عشان كده كان هذا الأمر يتعلق بحياته اللي هو جاءوك فاستغفروا الله واستغفرهم الرسول هذا في حياتي لأن الاستغفار عبادة والعبادة تنتهي ببوت الإنسان التكليف ينتقدواوتي فاذا هذه شو بقى من الشبهات نحن وقفنا عندها وضينا بطلانها حسب ما ذكر ولباونه والقصة بغزوبة والآية تتعلق بحياته صلى الله عليه وسلم الشبهات الثالثة وبيجي يقول لك كما جاء في الطبراني ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال اذا فلت الدابة احدكم فلينادي يا عباد الله احبسوا يقول لك كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم جاي للسبعه طبعا ده إلا اللي قال صار سنه ما تخيل له فيها سنه وعالم بيكشفوا لك بيكشفوا طالع طبعا الجماعه ده كانوا بيقول لهم كده كما قال حبيبنا المصطفى عليه الصلاه والسلام اذا فلت الدابه تعدو فدا راح فزوا ها بيقولوا بالخير قولوا يا مكذبي قولوا يا يا بظنان ها وعيونك حيله يا ده انت مستقبل انت بتكذب على الامه واحنا قاعدين الكلام ده أطلال هو مغزوب الخبر ده خبر شنوه؟ خبر مغزوب فأنا ده رجعت لو جاك واحد في الحلة أو سمعته وقد تسمعه عبر جهاز إعلامي بالأسف وقد يكون في ذلك الدكتور يفطي حبر هلوه؟ معنا الليل تتكلم عن الأولياء هايوه؟ بزعل عن حديث ممكن الزول ينادي يقولك للأولياء يقولون جداً توسل إذا انفلت الدابة أحدكم فاليولادي يا زول دابة ترفسك طب انت عارف انت كذاب الكلام ده الرسول ما قاله والله صحيح كلام ملفق ده رجعت للمصادر هذا الخبر رواه الامام الطبراني وهذا الحديث حديث ضعيف انت لهنا بقى ليه لان هو جاء عن طريق معروف بن حسان الحديث ده جاء عن طريق معروف شنو دائما السند بتاعه الحديث عن معروف بن حسان وفيه علتان اول شيء كما قال ابن ابي حاتم ان معروفا هذا غير معروف <تصفيق> ده العلماء عند الجرح والتعديل ده العلماء عند الجرح والتعديل قال كما معروف ابن حسان اللي هو عن معروف ابن حسان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا تورث دابت عدو العلماء والجرح والتعديل قال ابن ابي حاتم حسان معروف وهذا غير معروف يبقى ده نحن ما بناخذ يعني حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بذول ما معروف ذاته ها ذول ما معروف جيه قد بلعنا مع السلام لنأخذ بكلامه الأمر الثاني قال قال ابن حجر بالإضافة إلى أن فيه انقطاعا فيه انقطاع انقطاع وعله الحافظ ابن حجر العسقلاني به فيه انقطاع في شنو في السند وإذا انقطع السند الحديث بيبقى ضعيف والكلام ذا أيضا أشار إليه علامة الشام الألباني على رحمة الله وإذا انقطع السند في سلسلة الحديث الضعيفة في الجزء رقم اثنين صفحة متين وتسعة الحديث رقم ستمية خمسة وخمسين الحديث ملفق لو جاء واحد صوف يدار غشك أو يسانده على ذلك أخ مسلم يقول لك يجوز دعاء الأولياء أو دعاء الصوفية بقول الله سلم إذا انفلت دابة وحديكم يقول له الحديث ده حديث ملفق مفذوب لأن فيه معروف وبمعروف غير معروف كما قال العلماء وفي انقطاع بالاضافه انه اذا ثبت كما قال العلماء حتى لو الحديث ده يعني ثبت ترجم عليه النووي في رياض في كتاب الاذكار قال ما يقول اذا انفلت الدافته طبعا وسكت عليه وهو معذور لانه اسنده وبناتث اسند هذا حال وبعد احاله الحديث الى مصدره وتتتبع اسناد الحديث لو تبين ان الخبر ليس بصحيح لكن حتى لو ثبت ده ما دليل على انك تقول يا مراد ولا تقول يا يا شيخ فلان الفلاني لو ثبت اهي الحديث ده لو بقى صحيح ما بتدخل فيه واحد تقول يا عباد الله ده لو لو ثبت يعني مين الرسول ما غلط قولوا يا صوفيو اذا ام فلسطين ده بتقاله قال فينادي يا عباد الله لما انت تخلي يا عباد الله وتخد بدالي يا عباد الله يا يا يقتل كل يا بتقتل ذره القاع النانو ده اذا ثبت الحديث دي ملفه والمقصود هنا زي ما ترجم عليه والطبراني انه قال في في اضافه في الحديث مع مع انه لم يثبت قال فان لله ملائكه سوى الحفظه يكتبون اوراق الشجر يعني حتى المقصود بقوله فلينادي يا عباد الله الرسول ما بيقصد لك الصوفيه ولا بيقصد نيك اولياء بيقصد لك عالم يعني قادم اللي هو عالم الملائكه الرسول في الاضافه الثانيه في اذا ذكرت الحديث انه قال لما تقول يا عباد الله انت بتقصد بذلك في ملائكه في الـ في الـ في جنوب في الخلاء شغلهم بكتب اوراق الشجر سقطت ورقه بتاعت نيم يسجلها وورقه بتاعت لالوب يسجلها فانت بتستعين اذا ثبت الحديث انه بعالم الملائكه ليس بعالم الاولياء وليس بعالم البشر لانه اكنه في فجر الرسول ما تقول لك فلينادي عباد الله كان يقول لك اذا طلعت الدبته قول يا شيخ يا حاج احمد يمسيك الله لاخيك بيكلمك عن عن انه ما في بني ادم فهمت وانك اذا ثبت هذا الحديث تستعين بالملائكه وهو عالم قادر يمكن ان يستعان به لانه عالم يعني مشهود وقد جاء في يوم فادر ما تكلم خديع الملائكه فيبقى الخبر مزهوب وهذه شبهه نحن ذكرناها وبينا بطلانها الشبهه الرابعه يقول لك بارفه يقول لك ان انس طبعا ده حديث صحيح لكن ويبقى قول الشاعر وكم من عايب قولا صحيحا وآفته من الفام السقيم عن أنس بن ماله أنه قال أجدب الناس في خلافة عمر في زمن عمر ما جاءت مطرر بيجيبوا لك الصوفي وما فهم معناه والله إصحي ما صوفي تخذف تعفتين اللي أعرفوا بحديث نبوي مش صوفي أي إذو قال لنا وما لا يمكننا آخر دوسر لنا أما الحديث دماشه علم ما عليك بلقط وخده وبتهجمه وبنكشفهم للرأي العام أجدب الناس في خلافة عمر أجدب الناس في خلافة عمر فقدم عمر العباس وقال اللهم انا كنا نتوسل اليك بنبيك فتسقنا والان نتوسل اليك بعم نبيك فاسقنا فتقدم العباس وقال اللهم انه لا ينزل بلاء الا بعذب ولا يرفع الا بتوبه اللهم تبنا اليك فاسقنا ذا ما في ود اللي انت بيتكلم عن التواصل الروحي يقول لك انتوا بتنكروا التواصل تواصل عمر بن العباس طيب يتوصل ده صح لكن هل عمر كوره العباس كان مدفولش وبعدين عمر كوره قال يا العباس تعال هنا وتفضل هنا لا طيب تواصل عمر بن العباس كان كيف اجرى النص ده بيتكلم عن تواصل بدعوه المسلم لاخير مسلم ما بيتكلم بت... زي ما يتوهم الصوفيه ومن يساندهم على ذلك على ان تلادي ان تنادي ان تنادي ميتا او ان تنادي من لا يقدر رحله على ان يستجيب وترجو منه الاجابه وهذا التوسل بيقول الراوي اللي هو انس بن مالك اجدم الناس في خلافه عمر بعدين عمر قدم العباس قدم عمر شنو العباس قدم لعن قدمه له صلاه بتاعه الزيزخه ولا شنو بعدين فقال عمر والحديث ده حجه على الصوفيه ليس لهم والله صحيح حجه على اهل البدع ليس لهم ولكنهم لا يفقهون فتقدم عمر وقال اللهم انا كنا نتكلم عن الماضي نتوسل اليك بنبيك فتسقنا لو اصل العلماء كانوا لو كان التوسل بالم بالميت يجوز وبالصالحين البيتين بجوز ما كان عمر رضي الله عنه خلى الرسول صلى الله عليه وسلم ومدفون جمعا في المدينة ولا وين عمر كان وين في النبيت ما يجمع ما يجمع رسوليني في المدينة والكرام ذا كلهم في المدينة والرسول رسول في المدينة لو أصلوا لو أصلوا بجوز دعاء الأموات من دول الله كما يتوهم أولئي المغفرون من التصوف ومن سار عجيم دا كان قورك وكان عمر طوالس آخر الصحابة يا ناس مطر ما جاء أراحكم لي رسولنا أراحكم لي رسولنا رسول زيداء أصل ب تعال هولد بتاع الجماعه دول فلاحين وده بيتكلم بصيغه الجمع الصحابه كلهم وافقوا على ذلك ما في واحد قال له يا عمر عباس بتاع شنو ما قاعدين ما في واحد قال يا عمر عباس بتاع شنو يا اخي ما ده الرسول يا اخي تعال نجيب له عباس خلينا نعرسوا لنا ده حبيبنا ده ارس والله دارنا وتمتمتم بالله يشوف لنا قويه ما معنى الكلام زي ده؟ لنوع عشان كده معنى قوله كما قال رسول التيمه ها؟ في شرح الحديث اللهم اننا كنا نتوسل بنبينا في محظوظ مقدر في لغه العرب في خل العمره محظوظ مقدر و, و... وما... ومعناه كنا نتوسل بنبينا اي بدعاء نبي اي انه لما كان حي كان هو الذي يصلي بهم فاذكروا فالاستضغاء قدام وزور ما بجيب لما كان فيه كان بيصليهم فلذلك كنا نتوسل إليك بنبينا عمر قال اللهم بيسأل الله وده ما ببوث ده اللي انت بتقول يا ابتلت الله وعمر بيقول اللهم اللهم ده أبوك الشيخ يا غنادي ما بتفهمها يا الله يديك فالذور بتحفظت ساكت والسوف يا ايه ده بتع مديحه بتحفظت الوراء ووجعه مسلم ده بتع ناشيت ساكت يا ارقل على دربنا حيكون تحيران وفي حيران اكبر منك انت هك وبدح ونلعب على الدهون ونحن موجودون اوعك تكرر كلامي اي صوف في عملنا قال بقول سلموا لاقرب مركز بتاع صاصولا اقرب واحد اتصل باقرب بقول اجيبه انا بس انت وخلينا معهم ما بيجي انت ما تنزل معنا الميدان بتقول انت دكتور هاي عن الناظر اخرج بره انت بتقول انت شيخ وعارف بالله هاي امرك تعال بقول لك لا انتو عليكم الله انت ما بتجيني يعني والله والله انت بتجيني والله انت بتجيني قبل كده يا اخي ده احكي لك حكايه انا مره اتصلت عليه واحده ها لا باشا محمود صورت لها ايوه مرحبا مع قناه النيل الازرق قلت لها كويس قناه النيل الازرق كويسه اه قالت لي تاريخنا في موضوع وبرنامج عن التصوير انا اتكيفت عن الحكايه دي قول النيل الازرق ذات يجيني لمبات قد بيتي في شوال تاع قصوفيه طبعا انا اخذتها في شوال ما بدي اياها شرف اخذتها في مكتبه ولا شيله في شنطه ولا كده اشيله في خروج ولا بلاي ولا كده انت فاهم كلامي مشيت هناك البيت ظنها منسقه لبرنامج في مواجهه وما كلمتني وما كلمت السلطات قاعد بالمكتب قاعد منتظر بعد شويه يجي عمك بيسيب حته لا بتلف طال قال لي سبحه وفي الأبضاء راطم بعد جنبيه عن الليل الطوالة والآن الطوالة ولا ما أعرف اللي حاصل بعد شوية دخلت مكت ليه طبعاً أتكلف عن زولتك طبعاً أحد ده طبعاً الزول زول من الطرف الثاني وطبعاً حنبدأ بعد شوية البرنامج وهذا يدى أنكم تتواجهوا عشان أنتم تتكلموا في التصوف وكدفتهم عمل لمفاعته لذلك نعليها داب بعيد ما عنده يرمعه ويكلام وقال شعاله وفاد تعال يا عاج يا قدعال انت من النغاية ساقت ماذا وحاجة نغاية نغاية انت يا ده ان اخوي مصارع ما عنده حاجة قمتوا جيبوا لي بشتوفي جيبوا لي بس انتغي بروفيسير الدكتور الشيخ بتاع الطريقة سليم لهم ما يلعبك يا خطوفي ما يقول لاخل مصري ما يلعبك غيعوا الدين يا اخي اولاي الناس جماعة الدنوع الله اخوان مسلمين تلاميذ البنغلو وصوفيا ضيعوا الديمه بتاع الامه الاسلاميه بين قصايد ومزيكا وتاليع في الاخر انت فاهم كلامي الخبر ده اللهم يا كنتوسل بنبيك اي بدعاء نبيك وتقدير المحذوف ما هو تقدير هذا المحذوف العلماء قالوا تقدير المحذوف اي ان هنالك محذوفا مقدرا لان نباتا ورد عنه في البخاري انه كان يخطب الجمعه فدخل عربي وقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد جاع العيال وهلك المال وضع الله ان ان ان يوفيرنا فرمى وسلم يدي حتى اروي بياض الطي وندلت الامطار سبتا الشاهد اللهم اننا كنا نتوسل لك بنبيك فتستنا اي بدعاء نبيك على المحدوث والمقدر وتقديره فعله قبل ان يموت عشان كذا بعد وفاتي ما رمضان ما مشيوا فتقدم عمر فتقدم العباس والعباس برضه ما قالوا لما قدموه قال يا لله تلحقونا وتصاروا كل اللهم لكن الرسول ما بفض حاجه فتقدم العباء العباس وقال اللهم كرك لي يا رسول العباس كرك لي الرسول قال يا رسول الله تلحل وتوزعنا اللهم بصلي اللهم لا ينزل بلاء إلا بغضب ولا يرفع إلا بتوبة اللهم تبنى إليك فسقنا ولذلك قالوا وهلالك محذوب مقدر أي لما قدم عمر علي عباس إنما توسل بدعائه ليس بجاهه الصوفية طبعا جابوا يقول لك بجاهه وكان قد تولى عباس لانه عنده جاه ما في جاه بيجاو بيدعي وتقدير المحذوف فعله التقدير المحذوف شنو فعل العباس اللي هو ورك في اخر الحديث انه يا جماعه العباد ما تشربوا عشان صورتو جميله ولا كذا ولا كذا انما تشربوا بدعي وتقول ذات تقدم العباس وقال اللهم ده تقدير المحذوف المقدم اللهم انه لا ينزل بلاء الا شنو الا بغضب ولا يرفع الا بتوبه اللهم تبنا الفزقنا فيبقى العباس ما وقف كده والمطر نزل عشان يجي فيقول لك يا اخي نادي و... ولذلك يقول لك السلف كانوا لماذا اقول لك في سؤال يطرح نفسه لماذا قدم عمر العباس ما في هل هذا تواضع منهم وان كان عمر في الشريعه في التفاضل بين الصحابه افضل من العباس مش كده من حديث ابن عمر كنا نقول وانا بسلم حي يسمعنا ويقر مع ذلك ان افضل هذه الامه بعد النبي ابو بكر ثم عمر ثم منون ثم عثمان ثم علي فاذا قال لك صعبه والسلف الصالح كان بيخافوا من صلاه الاستغفار دي لانه صارت استغفار دي شفت كان بيخافوا السلف كان بيخافوا منها اي واحد يقدموها بلاوز بلاوز بامران قال لي لي امران بس لان صلاه الاستغفار دي اطلف في النهايه تكشف الزول اللي بيقدموه يصلي فالسلم كانوا يعني لامرين لا يتقدمون الاول انهم كانوا يختمون صلاحهم الذي يظن في نفسه الصلاح الذي يظن في نفسه الصلاح كان مضطر يكشف عن نفسه ويبين للناس انه صالح لانه لو انت صليت الان طلعت الصوره اللي بيصل بينا ما طال ما جت وإطلاق طوال صلت الصغة دي على حسب الزول يا جات ولا ما جات حسب الزول الصلة فإذا صلى المصلي ونزلت المطلة طوالي حتى تنزل فيه كده الجماعة قالوا لكم آه سلام صالح كبير عليه بالطلاق بس قلت الله أكبر الجماعة المهائم هذا عليه الطلاق ونائم انت باين فهم كانوا بديثوا الصلاح الصالح بلا وجه ما في حاول يتقدم يخافوا من الصلاة للسيطقة دي ما بيتقدم أو أنه يخشى أن يظن الناس به شرعا يخاف أنه كمان يقدموه وبعدين ما تجي مطرة يقول لهم صلى بينها الرم مدى ما أقول تجي مطرة فكان بلاهز بها الحزة دي انت فاهم كلابين فإذن قدمه عمر تواضعا كان يتواضع بعضهم لبعض وذي عبادة يطول فيها الحديث إذن ننتقل لشبهة أخرى بنشوباتي اصوفيا وهي اشوفها اشوفها ال... الكم اشوفها الخامسه <تصفيق> اشوفها الخامسه وهي حديث مشكوره كالجماعه ذكره يعني شيخ الاسلام التيبيه في في كتابه صحيح الكلم الطيب وارده انه في كتاب الاذكار ولكن الحديث ليس بصحيح بيقول لك يجوز دلوقتي تنادي الصالحين ما هو الدليل حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رجلا خذرت رجله فقيل له اذكر أحب الناس إليك فقال يا محمد فكأنما نشط من حقال يقوم طوالجه لك الصورة طبعا يقول لك جابه نوي هذا عارفه عارفه نوي انت بجمع تفهم هالحاصل طبعا الحديث يقول لك شائد يجوز تقويركو للأولياء لأنه ريو الخضرة كراعو كما جاء قلت عبد العمر وقيل لا أذكر حب الناس إليك فقال يا محمد قال فقام كأنه مرهبا المرهبا يقول لك إذا ما دام قال يا محمد يبقى نحن لم يكون نقول يا أبو راي لا لا قد أول شيء يثبت العرش ثم منقش الخبر ده مكذوب لو سمعت من صوفي أو صاحب بدعة ويجيبوه لك فهمت إذ أكد أنه لا يرغشك والخبر ده أكلاً آآ رواه آآ رواه ابن السنة فالخبر ده رواه شنوه ابن السنة وذكر ابن سيمة في صحيح الكلمة الطيب وخف يد عليه علته وتعقبه علامة الشام الألباني في تعليقه على الكلمة الطيب وأيضاً في استذرك الناس على النوي لأنه رواه حاله إلى مصدري لكن الحديث كما قال <تصفيق> العلماء فيه علتان وهو الحديث ده في شنو؟ الاثنى الاولى احد رواته اسمه ال هيثم لانه الحديث ده جاي عن ال هيثم عن شنو؟ عن ابن عمر ال هيثم هذا مجهول في التاريخ بتاع المجد والحو التعديل قال الخطيب البغدادي في كتاب الكفايه ال هيثم مجهول ال هيثم الذي روى الخبر عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ال هيثم ده مجهول الحديث ده ما سمد بعدين العله الثانيه قال انهم من روايه اسحاق السبيعي اللي هو ثالث واحد عن الهيثم عن اسحاق شنو السبيعي عن شنو عن ابن عمر فالاول مجهول واسحاق السبيعي مدلس كما ذكر ال اللي هو الجرح اللي هو اللي هو الـ الـ الـ الاول مجهول الهيثم مجهول و احاقه صبيعي مدلس وبالتالي الحديث اصبح ليس صحيح بعدين حتى لو سبق لو سلمنا جدلا على انه <تصفيق> على انه صحيح ده بيستخدم في حاله ضيقه جدا لو ثبت انه صحيح مش تكورك بوفيه بحل ده قال اذا خدرت رجلك رجلك خدرت لا ما تكورك تقول يا محمد قال اذا خدرت رجلك رجلك ما خدرت انت عندك وجع ظهر فلما رجلك ما وجعها شنو انت بتسبر بعدين قال لي يقول يا محمد محمد ده بتدبر رسول اذا ثبت الحديث اجاب ابو ضمن طوال بدل محمد شنو حسيت انه تحريف للكلمه عم واضحه ده اذا سلم جدلا بصحه الحديث لكن الحديث مكذوب ولذلك اذا سمعت من يذكر هذا الحديث تاكد انه جاهل او يتجاهل واحد في الاثنين اذا ثبت واحد يذكر هذا الحديث ويسنده الى نبات الله عليه انه يجوز ان تنادي غير الله وهي تاخذ هي لو كنت تقول يا محمد تاكد انه ده جاهل ما اعرفه ما دعه صحه الحديث او انه هو عالم لكنه يتجاهل لهون في نفسه حرمت ذلك اذا ننتقل نشوف شنو السادسه السادسه بيذكر حديث سلامه حديث سلامه اختلف العلماء في تصحيحه وحديث يعني حسن وصحيح <تصفيق> كما صاحب الثيميه علامه الشام الرباني عليه رحمه الله وبذكر حديث الاما وما بفهم بقطع الكلام والله زي نذكر حديث الاما <تصفيق> ان ان رجلا اعمى كما جاء في سوى البيهقي ان رجلا اعمى اتا الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اني اعمى اني اعمى فدعو الله مصري. ان يرد الي بصري فقال لو نمت سلم ان شئت دعوت الله لك وان شئت صبرت ولك الجنه قال بلدع يا رسول الله قال اذهب الى الميضه فتوضا ثم صلي ركعتين ثم قل اللهم انا اتوجه اليك بنبيك نبي الرحمه يا محمد انني اتوجه بك الى ربي لتوضيح حاجتي اللهم شفعني فيه وشفعوا فيا قال فذهب الرجل ففعل فابصر فقولوا <تصفيق> لك الحديث استدلوه على الشرك بالله عز وجل ما فيه دليل على ان تنادي غير الله الحديث ده من اوله الى اخره ما فيه دليل انك تخلي عضت نادي غير الله ولا الرسول ذاته انت شوف بدايه الحديث الاعمى لما اكرمه صلى الله عليه وسلم قال له شيخ ومش الحديث قال ان رجع اما فقال يا رسول الله وجه الله ان يرد الي شنو بصري يعني الاعمى ما مشري ما قال لي يا رسول الله انا اعمى عليك الله رد لي بصري قال قول موحد الاعمى طلب من النبي صلى الله عليه وسلم ان يسهل له شنو الله ففرق بين ان ان تسال انسانا أن يدعو لك الله وبين ان تدعوه من دون شنو من دون الله اذا دعوته من دون الله انت مشرك بالله تكورك يا تلحقوني يا اهل الله يا ضعيف يا معيط تلحقنا مشرك كافر ما عندك علاقه بالاسلام الا دعود بتوب وصلاح لكن اسالني انا هذا موضوع ثاني ده ما انت ما سالت وسالك للتوصل وريني بين التوسل وبين الطلب منه وان أن أن أن, أن, ان ان ان ينفذ شيء فلذلك لما قال يا رسول الله ادعوا الله يرد لي بصري بعدين الرسول صلى الله عليه وسلم خيره بين امرين لكن تعرف انه فعلا الدعاء ده آه هو توسل بدعوه النبي عليه الصلاه والسلام ليس انه اشرك بالله فقال ان شئت دعو الله لك الرسول قال لي كده خيره بين امرين وده برضه توحيد له ان شئت شفيته وان شئت اردت لك بصرك. ما صارك الرسول صلى الله عليه وسلم ما جاء يقول الشرك قال ان شئت دعو الله لك وان شئت صبرت ولك الجنه واي ماذا انث لك الله تصبر على ده انت بتخش الجنه على هذا البرد الراجل طبعا حلك حل كيف الجنه دي بعيده لا تشوف الدنيا دي فيها شنو والله صحيح قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم الله كريم والجنه ادينا خلينا نشوف الدعوه خلينا نشوف الحاصل في الدنيا دي شنو والله صحيح فرسول الله صلى الله عليه وسلم قال له اسف وتوضا و... وصلي ركعتين انت خد بالك وبعدها جلس ام كل يعني الرسول صلى الله عليه وسلم دعا له كما طلب ولكن جرى الدعاء على لسانه بدل ان يكون الدعاء على لسان النبي صلى الله عليه وسلم الرسول صلى الله عليه وسلم دعاه ولكن ان يكون الدعاء هو على لسان مين على لسان الثاني فجاء الرجل وصلى وقال له اللهم اللهم دي برضه دعاء للعدو ومن اسماء لان وجهك ما قال له لا ما اللهم اني اتوجه اليك بنبيك نبي الرحمه وبنبيك يعني شنو بدعاء نبيك على المحذوف المقدر لان بدايه الحديث قال ادعوا الله ان يدلي شنو بصري اتوجه بنبيك نبي الرحمه يا محمد بسرعه الصوف دي يقول لك بيوز على الاولياء يا محمد حمو افشخ جلدك كذاب الكلام عنده كلام جبار وكلام بعد اللهم اللهم اني اتوجه بك بيد اولياء ابو عز وجل يدعو اللهم اني اتوجه بالله ربي ها لتوضا لتوضا يا محمد اني اتوجه يا رجل تخضع هاي اللهم شفعني فيه وشفعهم فيا فذهب الرجل ذا خاص كما قال ابن تيميه يا جماعه الضر نقولك وايه يوجد الانسان يتوصل الى الرسول ها الحديث ده عم ابن تيميه رد عليهم يعني بان هذا الحديث في في التواصل الوسيله هذا الحديث خام الاهم من حيث اللغ ومن حيث العقل اما من حيث المنطق العقلي قال ابن تيميه لو كان هذا الحديث عاما ليس خاص به لكان لكل اعمى ان يحفظ الحديث وان يدعو بسوفين يقول اربع عم ما خذلهم طيب الاعيانين كملوه ايه يا صوفي لو الحديث ده عم الاعيانين كملوه لا جيب لي اتنين عم يمين وانا بحفظهم الحديث ده وخليهم يجي يحفظوا الحديث ويترضوا ويبقوا طوالي يفتحوا زي العمل الاول لا قد ما في اخذ على خافي والدليل على انه خاص بي تخيره له في قوله ان شئت دعوت الله لك وان شئت صبرت لك جنو ولك جائذا هذا الحديث ما فيه دليل على ان مشرك زيد او عمرو بالله عند او عند غير الله الكوات وهم هؤلاء المتصوفه ومن يساعدهم على ذلك كجماعه اخوه المقتبين تلاميذ البنا او من سار على شعلته انت فاهم كلامي الشبهه السابعه شبهة شنو مش السابعة طيب شبهة السابعة بيذكروا حديث لما اقترف آدم الخطيئة وطبعا بيذكروا ده في مقام التوسل بجاهه ونحن بنصرف النظر على أن التوسل بجاهه طبعا هو مختلف فيه لأن الحديث الذي ورد من أجاز التوسل بجاه بعض العيمة بانها تقول على حديث توسل بجاه فان جاهي عند الله شنو عظيم او حديث لم يثبت اصلا انا بعسل اشوف اكو اخيره وهي يذكرون وذكرها ابن كثير في البدايه والنهايه انه لما كان المسلمون يقاتلون مسيلم الكذاب كان شعارهم يا محمد يا شنو يا محمداء يجيك الصوب هيري المسكين يقول لك يجون زعاء يجون زعاء الناس أبواتنا يجون زعاءهم الصحابة لما كانوا في قتال مسلك الدب كان شعارهم يا محمداء عشان كده لنقول يا أولياء الله كده أثبت العرش ثم أنقوش وفهم الكلام لكن ما بتفهم أبي فيما يكترون يا أخي تقول صاحب يدعى مشرك انت لقاك مشرك يفهم يفهم الفقه في الدين و الله قال صم أكم العمي فهم العقل قال مشرك معقول تلجى منه الفقه في الدين فالقبر ده كما ذكر الثهثواني في يعني صيانة الإنسان في وسط الشيخ دحلان قال في صفحة رقم 283 قال إن القول بصحة هذا الأثر كلام بلا دليل فلا يقبل القول بصحه هذا الاثر عشان كده ابن كثير ذكره وقال لما كان المسلمون في غزوه الشروق في قتال مصر ذكروا كده وما يذكر في السير والمغازي كله يعني بيحتاج الى تحقيق كما قال علامه الشام الالباني يعني كل ما ورد في المغازي والسير والغزوات ده كله بتلقى فيه ده محتاج الى اثانيد توثقه وقليل من الاخبار ما تجدها موثقه باسنادها فلذلك هذا الخبر لم يثبت اصلا وهو عشان كده قال ثواني القول بهذا الاثر قول بلا علم لانه ليس بسر واحد اثنين من ناحيه اللغه العربيه فرق بين ان تقول يا محمداه ويا محمد والله صح لانه هنالك اختلاف يا محمداه بالالف في حاله مثل المفرده والهاء وبغير الف والهاء لما تكون بغير حرف وهاء يا محمد معناه انت دعوته لانه لانه منادى معرفه وهو نداء بتاع طلب ده لما اذا ورد الخبر بي يا محمد فهمتها على على المعرفه بغير اضافه الف وهاء بي ده ده بيكون فعلا ان ده طلب لكن الخبر ورد مع عدم صحته باضافه يا محمده فده ما بيسمى ان ده طلب والله زيد ده في اللغه العربيه اسمه نذبه والنذبه انك تتلك كلام النحوي ابن الانباري في كتابه اسرار اللغه العربيه ده من علماء اللغه العربيه وده اللي ما بيفهم اللغه العربيه صوفي اللي عرفه بالشغلات دي واللهذا في صفحه رقم 183 فرق بين ان تقول يا محمدا وبين يا محمد على على الرفع فاذا كان بغير اضافه الف وهاء ده منادى لكن يا محمدا قال ابن الانباري هذه نذبه نذبه والنذبه كان ان قال قائل من نذبه قيل تفجر يلحق النابذ عند فقد الممدود يعني لما تقول يا يا محمد كده ناديت يا محمد كده نادوت لكن اللي مقبول يا محمداه كده انت بتتفجع ما ناديت محمد ديت مش نوع ايش متفجع ها تفجع لفقدك شنو الشخص الذي اضفت اليه في نهايه المفرده الالف والهاء ده اسم مدماه نداء فهمت ولذلك قال وينقال مع علامه الندبه قال واو والف في اوله او ياء في اوله والف وهاء في اخره دي اسمها ندبه اذا سبب الخبر بيعتبر انت تقول يا محمد اتفجع على رسول الله صلى الله عليه وسلم تتفجع شنو لفقد ان ما سلف واذا قلت يا محمد انت هنا دعوته وقلنا ان دعاء غير الله تعالى يمثل نوعا من انواع الشرك الاكبر وبهذا انتهينا في درس اليوم في سلسله اشهاد المسارح للتوحيد توحيد في عباده الدعاء